وخسر هنالك الكافرون حيميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا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 إننا عاملون قل إنما أنا بشو مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا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 أَإِنَّكُمْ لتكفرون بالذي خلق الْأَرْضَ في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولل أرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها فقضيهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 قالوا لو شيء ربنا لأنزل ملائكة فان بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من؟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 فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخز وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي على الهدي فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أَعْدَاءُ الله إلى النار فهم يوزعون حتى إِذَا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وَقَالُوا لجلودهم لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنْ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كنتم تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَلَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وذلكم ظنكم الذي ظلنتم بربكم أرديكم فَأَصْبَحْتُمْ من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرنان فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت, وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والنس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 وقال الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَلِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ والانس نَجَعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ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 من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقيها الا الذين صبروا وما يلقيها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم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 فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهاد وهم لا يسمون ومن آياته أنك ترى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 أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عميء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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من <تصفيق> ولا تضع إِلَّا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كفروا بِمَا عَمِلُوا ولنذيقنهم من عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أُنْعِمَ عَلَى الْإِنسَانِ أَغْتَرَّ بِنِعْمَتِهِ بجانبه هَٰذَا مسه الشر فذو دعاء وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكفي بربك أنه على كل شيء إن شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا